سأذكر حبيل الحبيب محمد اذا وصف العشاق حب الحبائب فمن شاء فليذكر جمال بثينات ومن شاء فليغزل بحب الربائب سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب فمن شاء فليذكر جمال بثينات ومن شاء فليرزل بحب الربائب سالك ربي الحبيب محمد إذا وصفت له حب الحبائب ويبدو محياه لعيف الكرى بنفسي أفديه إذن والأقارب وتدركني في ذكره قش عريرة من الوجد لا يحويه علم من شاء فليكن جلما جلما صينا شاء محمد اذا وصف العشاق حب الحبائب وغلفي بروحي عند ذلك هزاة وأنسا وروحا فيه وثبته وَأَثِيرَ وَإِنَّكَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ كَمَا كُنْتَ وَأَنْتَ لَهُمْ شَمْسٌ وَهُمْ كَالثَّوَاقِبِ فَأْصِلْ إِلَى إِلَهِكَ كُلَّمَا ذر على خاتم الرسل <سؤال> <سؤال> الكرام <سؤال> الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الأطيب الاطيب الاطيب الاطيب الاطيب الاطيب الاطيب الاطيب آقاى بیل آقاى بیل